دُومِرَتْ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ كَأَرْقَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى تَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أفتمارونه على مَا يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جمة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لا قَد رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى أَفَرَأَيْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأَنْتَ تَذْكُرُونَ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ Səməyətəm və hə əntum və əbəəkəm mə anzələ Allah تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ لَكِن فِي السَّمَاوَاتِ لَا تَظْلِمُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَى بِالآخِرَةِ لَيْسَ مَنَ الْمَلَائِكَةُ تَسْمِيعُ التَّنْثَا وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا يَطَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَن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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ فِي الْأَرْضِ يَجْزِي الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا الذين أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا مَا لَهُ كَوَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ آنَتِ الْأَجِنَّةُ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتقى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 وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ مَا سَعَى سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِنْ نُّطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ مَا شِئْتَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وأقنى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 والمؤتفكة تهوا فرشاها مغشا فبيأي آلاء ربك تتمار هذا نذير من النذور الاولى ازفت الازف ليس لها من دون الله كاشفه